وَإِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ الَّتِيَ تَطْطَنِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا أدراك ما الحطمة وما أدرك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن واده انها عليهم مؤصده في عمد وممدده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده